بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين تحدثنا في المحاضره السابقه عن الدور الذي لعبه بولس في رسم صوره المسيحيه كما نراها اليوم والتي اتجهت فيما يرى أغلب الباحثين المنصفين اتجهت اتجاها لا يتفق ولا يتسق مع أساسيات الديان السماوية وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد الذي هو مبدأ ورسالة درجت عليها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 وكيف وصلت الى المسيحيه وتشربت فيها تعدد الالهه موجود في الحضارات والديانات السابقه فاهم ما يمكن ان نقوله بالنسبه الى تعدد او بالنسبه الى التثليث ان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 ملف لها فلذلك يعني كان لابد لهم من الاستمرار في قول بهذه القضية سواء وافقها العقل ام لم يوافقها فأول شيء الله سبحانه وتعالى اصبح هو اول هذا الثالوث، ثم بدأوا يبحثون عن الالهين الاخرين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 اللغة هي الأصل وهي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 ففي اللاهوت المسيحي الأصل أو الأقنوم هو أحد الاقانيم الثلاثة وهي الاب والابن والروح القدس أما عند افلاطون وهو يستخدم نفس المصطلح الهيبوستاس أو الأقنوم أو الأقنومة هي أحد مبادئ العالم الثلاثة الأولى وهي الواحد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 ومن طبع المحبة أن تفيض كما قلنا وتنتشر على شخص آخر فيضان الماء وانتشار النور فهي إذن تفترض وجود شخصين على الأقل يتحابان وتفترض مع ذلك وحدة تامة بينهما يعني بما أن الله هو محبة وحقيقته هي المحبة فلا بد أن تفيض هذه لا معنى لكلمة محبة. المحبة لابد أن تنتشر على محبوب شخص آخر. كما ينتشر يقول كما يفيض النور أو يفيض الماء أو ينتشر. فإذا هي هنا صار شخصين. وجود صار وجود شخصين.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 ولد الله الابن او ولد الله الابن او منذ الازل نتيجة حبه اياه فهنا ولد لله ابن صار له ابن نحن نأخذ كما سميت هذه يعني خرافة تحليل هو يحاول ان يحللها تحليلا عقلانيا ولكنه تحليل خرافي فيكون في هذا الابن صورة ناطقه له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 وذكر كل كل خلق فهو اول مخلوق ذكر ذكر كل خلق هو الابن طيب لما ظهر بعد الاف السنين لا يجيبك المسيحيون اجابه واضحه ويختم حديثه فيقول ليس الله اذا كائنا تائها في الفضاء منعزلا في السماء لكنه أسرة مؤلفة من أقانيم ثلاثة تسودها المحبة وتفيض منها على الكون براءته وهكذا يمكننا أن نقول أن نكنها الله يفرض هذا التثليم كنها الله حقيقة الله افترض مثل التثليم الله كنه هو هذا معنى لها إلا إذا انتشرت على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 أما أن يصبح ثلاثة آله وتعدد في الآلهة هو الأساس، فهذا لعمري شيء يعني يصدم أي متدين وأي مؤمن بدين سماوي، لأنه ياتي يأتي ويجعل تلك العقيدة أن صلب الصلب والأساس التي الذي تقوم عليه العقائد.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 كان موجودا تعدد الالهه اكثر من اله يعبد وعلى ان يعني مصدر وجود الاشياء ليس لاله واحد وانما لكل شيء له اله هذا الامر كان مجمعا ويكاد يكون منتشرا في الديانات القديمه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 يقولون أن هذا لا يمكن أن يقوم به البشر ويبدأوا بإعطائه صفة قدسية إلى أن تصل إلى تأليف. يؤله هذا البطل ويعبد. هذا منشأ عبادة الأبطال وهو يعني بعض المؤرخين يرون أن ذلك لا يبعد أن يكون مرجع عبادة المسيح.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 كانوا يدينون بتعدد الآلهة لكنهم نظموا هذه الآلهة في ثلاث مجموعات نظموها أثلاثا فجعلوها مجموعات متنيزة المكانة والقدر فكل مجموعة ثلاثة فكانت المجموعة الأولى على رأس الآلهة وتتكون هذه المجموعة من إله السماء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 للإلوهية عند المسيحية تثليف الهنود كما تلاحظون عند البابلي عند الهنود أيضا الآلهة أيضا عندهم منظمة في تنظيما ثلاثيا ف يعني البرهمانية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 كما سبق وأشرنا عند إحنات وهناك نصوص حقيقة مهمة جدا بالنسبة إلى منها نشيد امون يقول يعني في بعض الذين يسدلوه على انتشار التوحيد وجوده عند الحضارة المصرية القديمة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 لكن يعني هذه النفحات التوحيديه لم تستطع أن تلغي تعدد الآلهة والإيمان بأكثر من إله في الحضارة المصرية القديمة واعتبر يعني آمون هو سيد الآلهة الموجود لها لكن يعني كأنه كبير الآلهة فلا يلغي وجود آلهة أخرى على أي حال. في الحضارة المصرية بعد سيطرة الاغريق على مصر تكون مزيج من ماذا أقول من الحضارات مزيج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 الذي يعني خلفته مدرسة الإسكندرية. هنالك مجلدات قُلِفت على هذه الجامعة وهذه الحضارة اللي ظهرت في الإسكندرية. توجد عدة كتب يحضرن منها كتاب مدرسة الإسكندرية وفلسفتها لدكتور نجيب بلدي كتاب جيد. وازهرت فيها فلسفات. يعني عديدة حتى فلسفة يهودية وفلسفة مسيحية وإضافة إلى الفلسفة اليونانية المصرية اللي كما سنرى يمثلها في الوطن ففي هذه البطالمة اللي هم حكموا مصر غريق وحكموا مصر أسسوا يعني معبداً سمي السيرابيوم توجد آتاره في مناطق معينة في مصر كان يعبد فيه نوع من الثالوث مكون من أزوريس وإزيس وحوريس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 تهمنا فكرة التثلث الثالوث هذا. فهؤلاء لم يكن الناس يعدونه يعدونها أربابا منفصلة بل هيئات ثلاثة لإله واحد. هذه هذا الثالوث ما كانوا أربابا منفصلين؟ كانوا ثلاث هيئات.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 عند 331 قبل الميلاد كانت عريقه اذا كانت الفكره جاهزه عند بالنسبه للمسيحيين لكي يأخذونها من هنا ظهرت ايضا عند افلوطين التثليث عند افلوطين أفلاطين هو فيلسوف اسكندراني ولد في مصر يقال من أصل يوناني لكن ولد في أحميم في منطقة في مصر لعلها في صعيد مصر وعاش في الإسكندرية ودرس وعلم في أثينا وفي مدرسة أفلاطون له تنسب الأفلاطونية الجديدة هو مؤسس أسس الأفلاطونية الجديدة نيو بلاتونيزم والأفلاطونية الجديدة هي أفكار المعلم أفلاطون لكن بعد تطعيمها بالتراث بالتراث الشرقي الصوفي والروحي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 له كتاب هام اسمه أوثولوجيا أو الربوبية ترجم الى من اليونانية إلى العالم الإسلامي ترجمه المسلمون وتصوروه أنه لأرسطو لكن اكتشف فيما بعد العصر الحديث أنه هو عبارة عن كتاب التساعيات له كتاب أفلوطين مهم جدا اسمه التساعيات أعماله جمعه جمعها تلميذه لعله فرفوريوس الصوري وفرفوريوس له كتاب لعلكم درستموه في المنطب في كتاب هام اسمه إزاغوجي أو المدخل فهو جمع أفكار في تسع أبواب أو تسع كتب جمع محاضرات أستاذة أفلوطين فسميت التساعيات فهذا كتاب أوثولوجيا هو التساعية الرابعة في النفس اللي ترجمت خطأ على أنها كتاب لارسطو وهو ليس له لأنه يقول فيه بالمثل ويقول فيه بنزع روحاني أصلا لا يمكن أن يقول بها. كما تعلمون يعني أفلاطين قال بفيض ثلاثي اللي هو الواحد عنده ثلاث أصول أو مبادئ للوجود.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 ثم العقل يتفيض عنه صورة صورة له وهي النفس وتفيض النفس عنها هذه الكواكب والبشر وما إلى ذلك يعني أفلاطين أراد أن يتحاشى صدور الكثرة عن الله مباشرة يحل لمشكلة الوحدة والكثرة فقال إنه صدور الكثرة عن الله يعني أن هنالك تعد في الذات الإلهية فالواحد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 في المحررة القادمة بقية الأسس الاعتقادية للمسيحية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته